ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى الضلال تدعونني لاخر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز ال إلى العزيز الوفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما رزنا إلى الله وأن المسرفين هم اصحاب النام وأن المسرفين هم اصحاب النام فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بخير بالعباد ان الله بخير بالعباد فوق الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها رد وعش يوم تقوم الساعة ادخر آل فرعون اشد العذاب اللهم اجعلنا من الذين اللهم اجعلنا من الذين واذ يتحا في فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أفعل تُمغنون عنا فهل انتم مغرون عنا نصيبا من النضر قال الذين تكبروا ان ما كل فيها ان الله قد حكم بين النعبا قال الذين استكبروا ان كل مو فيها ان الله قد حكم بين النعبا وقال في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب